فلا تعتلون اولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا مُونَ الكتاب إلا أَمَان وَإِنوم إَِّ يَغُ النُون فَوعلُ يُونُ لِكِتَابٍ بِأَيْدِيهِمْ ۖ فَمَا يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ مِمَّا كتبت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 مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وأحاطت بِهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ وَأَمَّا مَنْ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصد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 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ